بوك تو فايف ان تختخ خمسة وثمانون تايت <خمسة> اين <تصفيق> أسئلة الماضي واحد أسئلة الماضي واحد Hoeveel het jy gedrink? Kam scheript? Kam scheript? Hoeveel het jy gewerk? Kam ischtegalt? Kam ischtegalt? Kam ischtegalt? Hoeveel het jy geskryf? Kam katabt? Kam katabt? Hoe het jy geslaap? كيف نمت كيف نمت كيف نجحت في الامتحان كيف نجحت في الامتحان hoe het كيف وجدت الطريق كيف وجدت الطريق met wie مع من تكلمت مع من تكلمت مد wie het jy 'n مع من تواعدت مع من تواعدت مد <تصفيق> wie het jy jou verjaarsdag مع من احتفلت مع من احتفلت بعيد ميلادك Waar was jy? Eina kund? Eina kund? Waar het jy gewoon? Eina kund atas kon? Eina kund atas kon? Waar het jy gewerk? Eina kund atas stegel? Eina kund atas stegel? Wat het jy aanbeveel? Wat het jy geëet? Mava aklat? Wat het jy ervaar? Ma lli 'arifto aan atjriba? Ma allli 'arifto 'an Hoe vinnig het jy gery? كم كانت سرعتك في السير كم كانت سرعتك في السير hoe lank كم مدة طيرانك كم مدة الارتفاع الذي كم الارتفاع الذي قفزته Besoek pook.de OK vir die klankleers en tekst.